ثم واعلم أنه مما ينبغي أن يعلم أن من رجى شيئا استلزم أن يكون مع رجائه ثلاثة أمور محبة ما يرجوه وخوفه من فواته وسعيه لتحصيله وأما رجاء لا يقارنه من ذلك شيء فهو من باب الأمان الكاذبة إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. ولا ترف عن الإحسان فيها فلا تدر السكون متى يكون؟ فالسكون ابتلاء. وفتور الهمة دا فجاهد نفسك على فعل ما يقربك إلى بارئك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وتذكر كذلك أن الله تعالى تكفل بحفظ دينه بك أو بغيرك فامتثل الأمر واغتنم الأجر وإلا فاز به غيرك فشمر ولذ بالله واحفظ كتابه ففيه الهدى حقا والخير جامع وأخيراً اعزم أخي على التوبة والأوبة، واعلم أن الله يغسل الزلة والحوبة، وأستغفر الله لي ولك ولجميع المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. وقرع باب ربك قائلا إلهي تباركت يا ذا الجلال دعوتك قلبا وروحا وبال وأسلمت نفسي إليك رجاء ووجهت وجهي بجنف الليل إلهي تباركت يا ذا الجلال دعوتك قلبا وروحا وبال وأسلمت نفسي إليك رجاء ووجهت وجهي بجنح الليال إلهي وتنثال مني دموع ويصاد من ثمي الإبتهال وينفوذ من شفتي يا سؤال عميق وينثال أن ينثيال إلهي وتنثال مني دموع ويصعد منه فمي الإبتهال وينفذ منه شفتي يا سؤال عميق وينثال أن ينثيال إلهي تبارك يا ذا الجلال دعوتك قلبا وروحا وبال واسلمت نفسي اليك رجاء ووجهت وجهي بجنح الليال ایا خالق الكون كم حفني اعطاء وفضل ورزق حلال وكم وكم زدتني يا كريم الندى من عطايا جزال أيا خالق الكون كم حفني عطاء وفضلا ورزق حلال وكم زدتني يا كريم الندى وكم لي من عطايا جزال تباركت يا ذا الجلال دعوتك قلبا وروحا وبال وأسلمت نفسي إليك رجاء ووجهت وجهي بجنح الليال إلهي دعوت ومُلئ فؤادي يقين بعفوك يا ذا الجلال وقفت أناديك يا خالقي وطيف الدجى مؤذن بالزوال إلهي دعوت ومُلئ فؤادي يقين بعفوك يا ذا الجلال وقفت أناجك يا خالقي وطيف الدجا مؤذن بالزواء إلهي تباركت يا ذا الجلال دعوتك قلبا وروحا وبال وأسلمت نفسي إليك رجاء ووجهت وجهي بجنح الليال إلهي فأنعم علي بحسن المآل وأحسن عواقب عبد شكاء إليك ذنوبا كمثل الجبال إلهي دعوتك من كل قلب فأنعم علي بحسن المآل وأحسن كمثل خطاه الى جنه تحط